لو حضركم يعني الاخت امال والاخت يسرى ورائح من تطوع يبعث رسل الحوثي الموجوده على المنتدى طيب تبرعوا لكم الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اله وصحبه وسلم يعني يا جماعة صوت كويس. اللي فانه صوت كويس كده يتفضل يكتب واحد من صوت لكم. عصوياس يا جماعة يكتب واحد مشكورا. في صوت يا جماعة. طيب بقى كده كويس كده افضل كده تمام تمام طيب. طيب الحمد لله صلاه وسلام على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بس في حاجه حد من العلميه ضروري يعني لو فرصه بس نطوف معلومات جذور او الاخت لولوة تاني اتاته كان في بعض المشايخ لسه ما ردوش علينا زي اخته بكتو... زي الشيخ عبد المنعم مطاوع فالحمد لله اا آه... وبعدين هنبدأ ان شاء الله ال... مين الزائر يا جماعه ازاي امسك الدور الزائر... ام من زائر وقصير طيب فالحمد لله من فضل ربنا صلى الله عليه وسلم علينا ان وفقنا وعنا لفضل الله سبحانه وتعالى نسأله ان يتم علينا النعمة ونكمل الدورة العلمية على خير يعني. انا انا اشرح ببساطة الفكرة علم فضل لا يعد يعني كلنا علم جميعا فضل العلم وفضل طلب العلم وفضل عالم على سائر المخلوقات ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به ايه طريقا الى الجنه وقال الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا علما درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه كما رواها معاوية رضي الله عنه ي Willy خيرا بف аккуه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثتوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا جرهما دينارا ولا جرهما وان انا ورثنا علما فمن اخذه اخذ بحظ واسا فمن هذا طلع حتى تكتمل الصور وتتكمل الامور التربويه والامور الفكريه لا بد ان يكون عندنا توازن في الطرح طرح تربوي مع طرح علمي مع طرح دعوي التركيز على الطرح بتاع الدعوي فقط هو امر فيه قصور والتركيز على المحتوى التربوي فقط هو امر فيه صور والتركيز على المحتوى العلمي الثقافي هو امر فيه جمود يعني بعدنا ناخد علم علم علم واد علم علمي احتا بنا نتطرق الى الرقائق والامور التربويه والدعويه ستؤدي الى ستؤدي هذه الامور الى ان يصبح الانسان منا فصل دجل مع كل امور ومنطلق البدعه والسنه الحرام والحلال الواجب والمباح والمندوب لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخون الصحابه بالوعظ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويربي ويدعو ايامي كما قال الله عز وجل في وظائف الانبياء هو الذي أو أرسل رسولا منهم أرسل رسولا منهم يأتوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمونهم الكتاب والحكمة فالله عز وجل فرق بين تلاوة الكتاب وبين التزكيه وبين تعليم الكتاب والحكمه فلقراءه القران منفرده وظيفه في قلب العبد المؤمن ودقيق المعنى <تصفيق> ايي وللتزكيه يعني من من الماده المجرده او سماع القران مجردا وظيفًا من وظيفه من وظائف يا وهذا الدرس تضيف لقره تعلمه في السنه الدكتور عبد المؤيد فمن هذا المنطلق نسعى يعني كلنا جميعا منذ فتره ان لازم بين هذه الامور وان كنا نركز كثيرا على الجانب التربوي او الجانب الدعوي في بعض الاحيان هذا بعض لحال الناس الداخلة عندنا لكن لا نغفل ولا ولا ننسى ضروره الانتقال وترقي درجات العلم والعلوم من الناس وهذا يظهر جليا واضحا هذه المره في هذه الدوره كما هو ملاحظ من حيث اختيار المواد والمشايخ ملاحظين حضراتكم يعني الفرق هذا العام عن يعني من حيث المحتوى سؤال السلام عليكم في صوت طيب بقول يعني انتم حضراتكم لاحظتم فرق السنه دي في الدوره ديت عن الروا السنه اللي فاتت يعني ان احنا قليلين شويه او تقال مرحله يا سواء على مستوى المنهج او مستوى المشايخ مش هنقدر نشتغل في حاجة مش هنقدر نشتغل في حاجة الا اننا نكون مستواجدة انا كان سهل بيدي ان اكتب ادوار واحدد ادوار ورطب للناس نفذوا بس احنا لما بدنا تترك بلها مش رأي الكلام انا عاوز قادر الوث ان الناس نكون مستواجدة سوفكم ده منتظم؟ مع خالص يعني اللي ساب كويس في واحد تمام يا جماعه السلام عليكم جمال جميل رد من فضلك نمر فيكم اخت طرمد معانا واخت سهير معانا سهير ده بيقطع برضه الاخت دعاء موضوع بيت بيقطع لسه يا طاش ف السؤال كنت بسالوه انتوا ملاحظين سر سوق السنه دي عن عامل عن السنه السابقه نعلم الماضي في والمشايخ ان احنا بنتنقل درجه لفوق ام يعني واقفين في مكاننا لم ننتقل جاوب ولا بكتب شيء اكيد مش سامعني السؤال واضح يعني ااا الجدد زي مين كل اللي بعمله ده يا جماعة دلوقتي يمحاول محاولة بسيطة في ان انا اوصل لكم احنا بنعمل ايه او تستويبوا الدورة طيب ايه اعطت هي ابدو من الكرس مواضح لحضرتك طيب انا اه بس وينه وتم بريد يا واحده اكتب لوج ار هرفع الرابط هعمله دقيقه وعشان الناس و... تشوفه يا و... ريت برده اصحاب حاولوا تتصلوا هوضح كلهم ا بس فقط بس هي ارفع ال بلاش طيب الملف اهو يا جماعه اللي مش معمل ملف يتفضل يحمله الاخت جود والله طيب بصوا الشيخ شوف <تصفيق> حد المشايخ كبار وهو يرم على صوت. في صوت فكره واضح هو دكتور عاطف او دكتور استاذ حديث وهو مرتلبر وهو من المشايخ اللي شايف نفسه تي لدينه يعني انا بتجاريته مره مع الدكتور هشامان وقال انا يعني ما هو تي كثير شفا ده في الصوره لما يستفسر تي قاضي جوش هو كبير في كبير في السن مش صغير معروف لدى طلبه العلم وكذلك الدكتور الشيخ عبد المنع المطاوع هو رجل كبير عالم من الأخياء قارب عمره على نهاية الخمسون يعني خمسة وخمسين أو سبعة وخمسين سنة مفهور جدا على مستوى طلبة العلم ورد والدعاء هو الشيخ والمشايخ يعني تد في الورفة الدفن الصراحات والمجموعة دي هو الناس دي شيء طيه هو من خليج العظم في مصر وهو باحث شرعي في قطر وهو التفسير في التفسير اا اتنين دكتوراة اتنين دكتوراة في التفسير وماجستير في التفسير عنده حوالي 60 سنه ولديه ما يقرب من 30 مؤلف تمام وما بحثش معايا الدكتور جوده معروف وكان ليها الموضوع ده مهم جدا في السيره عموما جدا في السيره والعقيده طيب اا اتسالنا شويه يا شيخ اكبر سنا و ويعني بنجيب نظرمه اعلى او اقدم يعني لهم قدم سابقات العلم من اجل رقاب ناس درجه اعلى اغلبهم يعني شو هم معديين ميثاق رفقه اكاديمي صدر لحضرتك معانا احد دورات التسي التحقيق من ضمنها مقرر تفسير ممتاز اختي اما حضرتك معانا في الدوره دي كان حضرتك شرف معطيه وكان ممتاز جدا كان بيسع سطح الا احنا بنحاول نعلى درجه ما, ما بقولش مين افضل من مين يعني انا ما بقولش ان المشايخ دول افضل من المشايخ اللي اتخصصنا اللي فاتت يعني انا انا ادعي ذلك يعني. لكن المقصود هو ضمن انهم اقدم واعلى من حيث التحصيل ولا على من اش المواد الصرمصا دي, دي تمت الدوره بناء على تصور التصور ده كان احنا عملنا لقاءات مع المشايخ ايه جمعنا لقاء مع الشيخ احمد جلال ولقاء مع الدكتور ضياء سالناهم قبل الدوره بفتره كنا في رمضان او قبل رمضان بيوم اجلسنا معهم جلسه وسالناهم عن تصورهم للامور دي فكل منهم يعني غرد في وجه يعني غرد بكلام طيب يعني ولكنهم يعني كان الشيخ احمد جلال له اتجاه والدكتور ضياء له اتجاه حاولنا المسج بينهم حاولنا المسج بين الاتجاهين الدكتور ضياء كان يرى علوم والعلوم الالات هي العلوم التي يستطيع بها المسلم يتحصل على على العلم يعني مثال عشان اتعلم التصميم ممكن الاخت يسرى طه تشرح لنا تصميم تقول لي امم حطيناه بالشكل ده بنحط هنا الشكل ده وبنجمعهم هنا و تشرح لي كده تصميم اعمل تصميم حلو بس انا ما اعرفش بتعمل ازاي انا حافظ هو بيتعمل ازاي لكن ما بعرفش ادواته لا اجيد استخدام ادواته هما قالوا لي ان الحكم ده واجب ايه اصلا واجب او هو ليه واجب او هما ازاي وصلوا ان هو واجب يعني لما اقول لكم مثلا يجيب على المراه تدعى الحجاب ماشي كده فهتقوم ال واحد يقول لي ومين قالوا انه واجر يعني هقول لهم ما هي قالوا كده هو انت بتقلد طب خلاص انت مقلد ماشي يا راجل يا ما, ما تقوليش لكن لما تعرفي هم ازاي سدلو ازاي بيسدلو على الاحكام ازاي بيبنوا كلامهم يبقى بره ما تعرفي الدليل بتاع الحكم ده ومزال الحكم على الدليل واضح كده يعني لما ينزل يا ايها النبي الى ازواجك ونسائك وبنات المؤمنين يا ايها المتقين نساء الغرب والله عطى في صوت تمام طب لما نفهم يعني ايه الامر اصلا يعني امر الغرب نفهم يعني إيه مقاصة شرعية؟ ويعني إيه قواعد فقهية؟ ويعني إيه أصل فقه؟ طيب لما نفهم الأمور ديات بسه بيقصى مرد الصوت؟ طيب الله مستعى لا أحد شي يعني صمحين فنبقى مش مجرد مسلققين للاحكام وحفظينها ولكن إحنا فاهمين هما المشايخ بيبنوا الأحكام إزاي؟ ضبط كده لما نروح عند دكتور دكتور عشان يشخص المرض لازم له ادوات اشعه تحاليل صح لازم يكون عنده علم كافي ازاي اعرف ان الاصفرار في العين ده معناه مرض معين وان الاحمرار في الجلد معناه مرض معين وان الاحمرار مع وجود بقع معينه يبقى ده معناه مرض معين دي هو خد الادوات اللي تخليه لما يشوف الظاهره يقدر يحكم ايه هي الظاهره دي تدل عليه فحاولنا ننقل للناس شويه طبعا احنا مش بنحاول الطلبه علم مش مش تخصصنا ولكن لازم نفهم لحد الادنى الكافي علشان نبقى نتعامل محترمينها وفي نفس الوقت نستطيع على الاقل البحث عن الفتوى لما اجي اقول لواحد ابحث عن فتوى يبقى فاهم بيدور عليها فين وازاي طيب تسمع ان ان الامور بمقاصدها يقول العلماء في القواعد الفقهيه الامور اي لا عمليه الامور المقاصده هي ان لا عمل الا بالنيه يبقى انا هعرف كويس جدا يعني ايه النيه في العمل وايه هي مقام النيه في الاعمال لما اعرف ان من مقاصد الشريعه حفظ العقل وحفظ الدين لما اعرف ان ان في حاجه اسمها مقاصد الشريعه ان الشريعه ما نزلت ما انزلها الله عز وجل وما ارسل الرسل الا من اجل مقصد ايه هو المقصد ده طب ايه هو المقاصد دي بشريعتنا لما اعرف هادرب لكم مثال ان مساله المقاصد الشرعيه في النكاح والزواج والطلاق حد يعرف المقصد الشرعي من المهر ايه بما انكم جميعكم نساء يعني فيكم المتزوجة والمتزوجة جميع النساء المؤمنين من الصلاحي طيب لما اتقل حرارة مثال هو المهر ايه المقصد من المهر انت بنت بجالك عريس ويقول لحرارة كأنها فسع مهر فهو الام قال له مثلا مئة الف جنيه او مئة الف دولار او مئتين دينار او مئتين الف دينار او مئت الف دينار او مئت الف درهم ايما يكون حصل اعراف البلد اللي فيها مهر او ما يعادل المهر من الذهب الشبك الذهب الذي يقدم العروس في خطبته الرقم ده يدل على ايه هل هو ثمن سلعه يعني انت تعرفوا الرقم ده مقابل ايه سؤال كده يعني السؤال اللي اثارته زينب فممكن بنت تنظر للامر بنوع من عزه الناس ان انا مش سلعه عشان اقدر بمال يعني ممكن انت تروح تحطك في, في المهر في سبيل ان انا ابيع ولا اشتري هو امر مربوط اصلا بالدين الشرع اصلا هي فعلا المره مش سلعه طيب ايه ايه maksud ايه maksud شرعه المهر اول مقصد المقاصد الشرعيه في المهر هو تمييز النكاح الاثنين ملهاش اخلاق البغاء البغاء اا مفيش مقابل لما يقوم به كثمن يعني الامر سهل فهو حرام لا يدفع فيه ثمن ف من اجل تمييز بين النكاح والكاح جعل, جعل الاسلام للمراه مهر يدل على قرنيه كالرجل كان ناو يو ريدلز ذا واش يميز المراه بين الحره والامه بين الشريفه وغير الشريفة بين العفيفه وغير العفيفه وضع فالمهر هو عربون ثقه من الرجل وفي نفس الوقت تمييز للمراه ولزواجها وانها حره يدفع فيها المال وتطلب وهي ليست لا قيمه لها اي لا قيمه معنويه مش قيمه ماليه واضح المقصود الشرعي ببساطه ببساطه كده في المهر فلما نفهم المقصود ديت نقدر دي نتعامل دي دي معها بس لما نفهم كلام العلماء لما نسمع كلام العلماء في المهر ووجوب المهر ما ننظرلوش على انه سلعه فاهمين المقصود اصلا في رابطه النكاح انا اتجوزت انت فان فبقى هو جد اولادي وبقيت وبواتها وبقى اخوال اولادي وبقى او اعمام اخواتي انا اعمامهم فصار مصهره وتدخلت العائلات بعضها وقوي الترابط واواصر الصله بين المجتمع وبعضه البعض هذا سبب رئيسي من اسباب للمقاصد النكاح بعد المقاصد بعد بال... المقاصد الاساسيه اللي هي تغاء الذريه واعفاف النفس واعفاف المراه واعفاف الرجل بالكلام ده مقاصد ثاني اسمهم اقصد اتمام مقصد... مقصد... روابط مقصد... المجتمع بعضه البعض واجزائه بعضيه البعض بمجرد ما انا احترم عليها وام احترم عليا وامها وبدخلي على الام تحرم على يا بناتها صار في علاقات صار في موارث قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرباع ما يحرم من النسب يعني ف صار في مقاصد شرعيه من وراء هذه الامور ف انتقلنا ان احنا ننقل نعمل عمليه دمج ما بين العلوم الاته علوم الالات اللي هي مثال اصول الفقه المقاصد الشرعيه القواعد الفقهيه اصول التفسير مصطلح الحديث في العقيده الامور اللي تديني الملكه اقدر افهم بيها كيف افهم على الاقل خالص انا مش بدي محتوى ان الناس تنتقل بان هي تبقى طلبه علم مميزه وتقدر تحكم تختار يعني تحكم هي بنفسها الاحكام وتفهم في الاحكام انا عايز اقول لكم هو هم العلماء بيتعاملوا مع الاداء مع ازاي نفهم اليه العلماء فنحترم اراء العلماء ونستطيع ان نتمكن ان احنا نقدر نصل للبحث عن التقم الشرعي أو البحث في الفتوى وأقدر أميز لما أفهم وعرى استدلالات العلماء أقدر أميز حد الآد أن الكافي للنفسي على الطيارة من رأيين بين ثلاث أرائف دي مبساطة التي حاولنا نعملها لكن رأي الدكتور ديون كان التركيز على التراجم والسير والتركيز ينفع الناس من أمور الفقهية العامة اللي يجب أن يأخذوها فلا مجنة ما بين الأمرين كما ترون خدنا العقيده شرح حديث الايمان ضوابط دراسه السلف لايات الحكام ايات العقيده واحاديث العقيده تمام لما كان السلف في ضوء الله عليهم يسمعون ا ياض والله ملئه صحاء الليل وهو ماشي ثلثه يمين ثلث يديه يمين حديث ايه خصوم ملئ الاعلى اتدرون فيما يخص ملئ الاعلى حديث طويل وفيه فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرئيس البارحه فسالني في المناسبه فسالني اتدري فيما يخصه ملئ الاعلى قلت لا الحديث الطويل وفيه ان الله جل وضع يده الكريمه سبحانه وتعالى ليس كما ليس كان في شيء وضع يده بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ضرب يديه بين ثديي فالشاهد هيتعامل زي مع ايات الاحكام دي بيتعاملوا معها باب منطق الاشاعره وقال والصوفيه ولا بيتعاملوا معاها بضوابط في ضوابط السنه طيب كذلك ان حاولنا ناخد اصول في... طيب ناخد اصول التسهيل ليه اولا ناخد كثير ثلاث صور اللي هي صورة الحشوة وصورة الصفة الثربوي يعني صورة الجمعة فيها صراف الناس إلى مشاغلهم إدارات تجارة مأولاها ونصدرات كتا في قائمة هي أمور مهمة ترابط الناس في صورة الصف صورة الحشوة المؤخرة وقضية الأخوة فيها وقضية الشطان وصراع للنساء الشطان فها قضايا ثربوية يعني نحتاجها طيب عنا نخط بعدها أصول التفسير طيب أصول التفسير غرض منها إيه حτίه لما نسمع قول تفسير نفهم أو المفروض نفسر بأني يعني أول أمر منه أو أصل من وصوله التفسير أن الكرآن يفسر بالكراين ثم الكرآن يفسر بالسنة ثم الكرآن يفسر بقول الصحابة ثم يفسر ويفسر بقول التبعيين ثم ماذا حكما في كرآن Franz وما ماذا حكما ما في الصحابي في التفسير ومن ماذا حكدا في قول التبعيين في التفسير إذا جاء قول عن عك revolutionary وجاء قول عن مجاهد في التفسير فبعيهم ما يأخذ السهل طيب اذا جاء قول عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير واذا جاء قول عن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في التفسير نفهم الضوابط دي يبقى لما افتح كتاب تفسير اعرف ااخد مين فيهم ولما اسمع شيخ بيتكلم في التفسير ويقول كده تفسير اقدر اقبله او استنكره لان عارف ان في ضوابط وان الكلام ده كده مش يعني مش طروس السلب في التفسير يعني يقول قول في التفسير طيب ناخد مالاش حتى أرداء كلا صغيرة التأويل اللي هو أنا مثلا تتايا فعلا يعني فهمت أنا غير مباشر من الآية حاولت أتعبد لله بمعنى تاني خالص مش أحكام ولكن مثلا معنى إيماني طيب عشانا أتعبد بمعنى الإيماني ده أو أن أنا أستفيد منها بمعنى الإيماني يعني نفس اللي بيعمله مثلا دوستور رحمة ربنا عن ربنا الجزيخ خير رب لصفره الشيخ فريد الربصري واحد كده لازم يكون نها ضابط في تفسير يعني كان دكتور احمد عمنه بيقول لما تلاقي انت انت وصلت للمعنى السلف موصول له فبديهيا الشيء المخ لا بد ان انت وانت بتفهم الايات لا تخطط اهل السلف اضرب لكم مثال قتل اصحاب البروج واليوم المشهود ويوم الموعود وشاهدا مشهود قتل اصحاب الاخدود انتوا معايا الاول ولا زهقتم لو حد يعني ااا متبجر من الكلام او شايف ان الكلام حشو يخبرني عشان ما اطولش عليه ان مش شرط ان كل الكلام يبقى مفيد للكل مفيش مشكله خالص يعني بس هو برده بحاول ان انا اغرس لكم فكره الدوره ااا ممكن لان انا يعني انا اللي واضع الملف فانا متشبع شويه فبتكلم برياحيه سي سامحوني لو حد مفيش اي مشكله خالص بالنسبه عن كده هو اصل الامور التنفيذيه ان هي بسرعه إن شاء الله بإذن الله. يعني. مش ناخد وقت منها. لما نرى وشاهد المشهود إلى أصحاب الأخدود أن نرى ذات الأقول. الشاهد والمشهود يقولون يوم عرفة ويوم الجمعة. طيب إيه علاقة يوم عرفة ويوم الجمعة؟ الله مستحيل. عند الكل يا جماعة مشكلة أو عند الأخددعاء بس؟ يعني الله مستحيل. إبقى معلش السنفير أخذنا بقى الأخددعاء يبقى معنى قبل الله تسجيل حطه وتسمعه. آآآآآآآآآآآآآآآآآ� طيب لما اسمع شاهد ومشهود لما اعرف ان السلف طيب يرتب بس لو تصدق له حد من اخوات العميله الاخت بدور او الاخت الولاء. يعني الاخت الوجيه اعتذرت ولسه لدوفين يبقى عامال خلاص كده هكلفها ان شاء الله يا علاقه الشاهد والمشهود يوم الجمعه ويوم عرفه بايات اللي جايه فيها صوره الاخدود اصحاب الاخدود ومقتل احبار لحدود وقصه الغلام والراهب يعني ايه, إيه الارتباطات اللي بيهم ف ايه ليه انت بيقولوا كده ما انا كنت قرات كل كلام الشيخ محمد رشيد رضا فقلت للشيخ احمد ابو النعيم اتعجبوا القول وبعدين قال لي فانا كلام ده من ثلاث سنين كده فانا تجرأت كده وقلت كلمه انا مش عارفهم يعني طب السلف قالوا ده علاقه ال ايه علاقه, علاقة يوم الجمعه هو يوم ويوم عرفه بقصه وبصراحه انا مش قادر افهم هو ليه كده وكلام محمد رضا في المنار قوي جدا فيها وعجبني القول فبصراحه تصريح محمد جزا الله خيرا يعني ايه, ايه عمل لي صدمه فكريه صدمه لها اثر كثيرا ما تكون الصدمات لها اثر في النجاح ابن حزم كان كبير بلغ تقريبا 30 عام فدخل المسجد فلم يحسن الصلاه ثودحه احد العلماء في المسجد فعزم ان يتعلم العلم فصار ابن حزم مذهب الظاهريه هناك بكلمه قال له في هذا السن وصلت هذا السن ولا تحسن الصلاه ف... ده اللي حصل لي مع ما بنقول في قال السلف مش ما بيقولوا كلمه انت مش فاهمها المشكله في فهمك انت طيب ايه المعنى مثلا في ذكر الشاد المشهور اصحاب الحدود قتلوا دون ان يرهم احد لم يذكر لنا القران او او تذكر لنا السنه ان نجد ان هناك احد منه من من الاخديد ومن الملك الظالم بل حكى الحديث ان الراهب مات والغلام مات قتل وفطره الاخديد وشكل جديد على الطرق وقتل جميعهم حتى اتت امراه وفي يدها طفل ف يعني ترددت ان تلقي بطفلها في النار فانتق الله عز وجل الطفل وقال لها يا ام ما اثبتي فانك على الحق فلم تذكر السنه ولم يذكر القران ان احد نجا فمن الذي يشهد عليهم فالله عز وجل قرر ضد شهادتهم تقريبا ثلاث او اربع مرات وقال الله والله على ما يفعلون وهم على ما يترالمون شهود يفعلون ايه والله شهيد على ما يفعلون تقريبا في الايه المهم قرأت الفاظ الشهاده كثيره ف وكان الله عز وجل يقول إيه... ان ستشهدون او سترون ما سيحدث مثل ما يوم عرفه او يوم إيه... الجمعه او ذكر السلف الامور ليوم حكمه فاهمون مراقب قالوا هننزل عليه نكتب اصول التفسير هو علي اسس وعمان بيبني تفسير اقدر اتعلم كويس جدا وافهم لما افتح كتاب تفسير والو بحاول اغوص بقلبي انا او بعقلي في فهم الايات كلمه معاه ضوابط الله تعالى عمل معقات عامة وعمل بها مع التفسير لا يحدث لي شطط ويكون بالنسبة لي وتكون بالنسبة لي أولاً هذه نثل السياج الحامي من شذوذ الككر ومن شذوذ الآراء ومن شذوذ العقل هذا ببساطة نتقلم بعد كده الفكه السنة اللي فاتت اخترنا الفكه كان معاملات السنة دي حدها نختار مادتها هي ذات مشويه في في النكاح والزواج والطلاق والنظر والخلوه لارتباطهم بثفكه الزواج والطلاق فكه النظر والخلوه له ارتباط كبير بالنظر بالزواج وال والطلاق والطلاق حكم شرعي والزواج حكم شرعي ولكل منهما احكام انتقلنا فيها والناس في حاجه شديده ليها وخدنا فيها القواعد الفقهيه معاها وخدنا معاها الاحكام الاصوله شويه نوسع اصول الفقه ببساطه اصول الفقه يعني الحرام والواجب والمندوب و وهدم والخاص والمقيد والمقيد والمقيد والمطلق وال والادله القراني والسنه والاجماع وقول الصحابي وحجه قول الصحابي والمرجع اصول الفقه الاصول ده على اساسها بيبني بيبني الاحكام في امر او نهي هل وجوب على الاباحه هل وجوب على التحريم والوجوب على تحريم نهي عن التحريم ام نهي على تنزيه لما نفهم بيبني الاحكام دي ازاي ونقدر نتعامل معاها وما بنشنعش على المخالفين طيب ايه القواعد الفقهيه الاحكام الشريعه محصوره ولا مش مصوره الادله الشرعيه محدوده ولا مش ام غير محصوره سؤال كده ضد اثاره الذهن الى الادله الشرعيه محصوره ومعدوده ام غير محصوره وغير معدوده محصوره القران نزل وانتهى والسنه نزلت وانتهت طيب ولكنها شاملة لجمال الحياة وصالحة لكل زمان ومكان طيب العلماء بدأوا ياخدوا قواعد يستنبطوها من القرآن والسنة بحيث ان القضية هي قاعدة محكمة كلية نقيس عليها الامور اللي بتشبه اللي ممكن تحدث وصلت مجموعة احكام اتكررت فاستنبطنا منها قاعدة فنضرب مثال رات الرجل من مصر غيا باغض ولا عاد فليسمع علي ماشي ااا يعني يعني الضروره هنا ابحث حث للميت جميل جدا يبقى الى من اكرهها وقلبهم موين من الضروره هنا اجئته ان هو يقول بقول الكفر ما دام قلبه موين من الايمان لما قال ذلك سعيد بن عمار قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فان عاد ضرب رسول الله فقلت فيك قولة كذا وكذا فقال فإن عادوا فماذا في القلب لك قال مصمئنم بالإيمان قال فإن عادوا فتعد لو عادوا ضربوك فتعدوا وقل نفسها ما قلت تتنزوا منه لما نستقفئ الصنة والأيات والأحديث والطرآن والصنة نجد أن الضرورة الطريح المحظوظ ده قدر الذي يزيل الضرورة يزيل الهلكة اللي في الضرورة يبدأ قعدة او ينفع لو مش لو هموت ومش لاقي علاج غير خامره الحمراء هي موجوده في القران والسنه دي لا بس التاس على ايه على القدر الفقراء اللي بيقولوا ان الذرات تطيح المحضرات بقدرها والذرات بقدر بقدراتها بقدر يبقى يجوز او ينفع ادوى بعلاج في مرهم فيه جهل خنزير والله لو مفيش غير مرهم دوت والجلد هيتاثر بكذا وكذا لو كذا يبقى اخذ كذا دي اتجمعت فديتنا قاعده على ايه على القعده الاصل في العقود التاميد ان لما مبدع عقد بيني وبين واحد بيمضي على عقد خلاص انا ملكتش ابني عليها العقود بيستحدث شروط بس ما كانتش موجوده في السنه قال لي كده تمام فاقيسها على, ال... على على الضوابط العامه للعقود ملخبط بقى عبد الله على ايه على سيده حديث الناهي عن تقاع على سيدي طيب اخت التويته اللي كان نشرت عليها على الشيخ المان نصر العمر كلام كلامهم من بابس من جزء يعني كبير جزاهم الله خير هم بيصفوا على ايه ولا ما انت شغال مع واحد متعاقد بينك فين... وعقده العقده مذي سيتين بتاخد مقابل اجر انت مش بتزودوا ارتبطته من الاول وانا ارتبطته من الاول والمهم انا عندي شروطي يبقى واحد يجي ويقول لك سيب المكان بتاعك وتعالى معايا وسيبه وبياخد بيه ثاني عقد ما يجوش فقط على ايه على حديثك بيلعب وعلى ان العقود لازم تنبى في دوله عليهم طب لما عها حد ما خلاص بعهده وهكذا فلما نفهم القواعد هي ديت ان الامور ومقاصدها ان العاده محكمه ان العرف محكم هاضابلكم مثال يجي واحد يقول لك ايه ثلاث جده هنا جد وهزدهن هز وازه هنا جد اللي هو الزواج طب والعقد وتقول كده ولا يهمك مثلا بنتكلم في المقدمه نيجي فواحد دلوقتي قاعد بيهزر مع واحد او واحد راح يخطب بنت من ابوها فقال له السلام عليكم اتمنى عم الحاج مرحب بيك اهلا ازيك عامل ايه الكلام ده انا عاوز اخطب بيد انت بيد ايد بنتك فلانه الاخت فاطمه مثلا والله يا ابني احنا وصلنا لغايه البيت وانت تنورنا وانت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ونتمنرنا واحنا يعني نسرف بيك و... واحنا بنعرضها للقداد اللي جايز عليها يسألها... انت إسفع... انا جوزها ايه لان ليس هذا من عرف الناس الناس تعرف على ان هذه الاطاو الاطاو زواج الناس لا تتعارف على ان هذه بس كلها متعرف عليها ان الكلام اللي في الخطبه ده كلام مجاملات انا اتعرف انا من ابوها فبقول له عم الحاج نعوض جوزك انت كولا م... انت والله يا ابني ينورنا ده انت يعني احنا لا احفظ انا من ابوها فبقول له عم طول انت كولا منك من البلا والمبالغات وليس فيه اي نيه عقد نكاح فالعلماء يقول العرف محكم والعاده محكمه يعني الناس اتعرف هل الناس عرفت على ان هذا عرف هل الناس عرفت ان الشركه ترد او لا ترد لو الناس عرفت على ان الشركه لا ترد يبقى, يبقى تشريع يبقى وردهم لا تشريع يقول المعروف ورد المشروف شرط أنا بينه وبينكم عقد بينه وبين مثلا محمد من الناس عقد فيه امور في العقد لدي ما كتبناها بس الناس تعرفت على امور في المجتمع والتفكت عليها في نسبة هذه العقد فاللي الناس تعرفت عليه يصير بينه وبينه عقد وكانه شرطه في العقد المعروف ورد ما كان مشروف شرطه دي اسمها القواعد الثقهية يعني علماء أثو عليها فحدث دي شارق ابن محمود اصول الفقه القاعده مجموع احكام القصر زي خارج الحكم ندريز اذا صار الحكم ان ايه من الدلائل واضح كده دي في الاصول الفقهيه اصول الفقه وقواعد الفقه و الماده الفقه بعد كده خدنا ماده السيره والتراجم عملنا حاجه جديده شويه السنه دي زودنا بقى ايه مناهج السيره وتراجم السيره كده اسمه ايه يعني ما بيجي يخش في فلان اا يتكلم في السيره ويقول كلام حلو قوي هضربها هضرب لكم مثال هضرب لكم مثال اا بتقراوا للدكتور رغب السرداني في السيره ممكن نقرا للدكتور اا محمد علي الصالحي او علي محمد الصالحي في السيره وبنقرا هو يطاح حسين عسل العقاد رحمه الله كتب في السير ومحمد حسين هيكل كتب في السير وابن جرير الطبري كتب في التاريخ والسير وابن كثير كتب في التاريخ والسير ايه الفرق بين داوود أقول لك والله إن كلها سيرة لا تج مثلا إن منهج الدكتور الصلابي منهج جمعي يعني هو يكتب كل ما روى في في هذا الموقف بكل ما روى في غزوه احد يكتبه ما تقدرش تطلع منه بعبره وبفكره تربويه بس كده الدكتور رغد السرجاني منهجه ازاي نستفيد من احداث السيره في صناعه مهضه للامه ونستفيد بها في العلم وهذه قضايا مفره جدا في كلام دي كانت كتابات من الدكتور رغد السرجاني واضح الكلام ده لحد اللي بيقرا الدكتور رغد او الشيخ الصلاح بيياخد باله اول ما نتكلم وده فابن جرير نجع بقى واحد قديم خالص عليه الصلاح بالتفسير هو كاتب تاريخ الأمم والملوك من أفضل كتب التاريخ اللي أقول لي فتهم كان أهمه أن يكتب أحداث تاريخ بروايتها فكان غرب هو حفظ روايات السيرة كتسانية صحيحة أو خاطئة المهم أنه يكتب الكلام بروايته بعده يحكم على رسالة وأفضل كتاب حمى السنة وحمى التاريخ من الشيعة والمدا والخوارج في فتنة الصحابة هو كتاب الطبرسي. راوى الروايات الصحيحة والكاذبة في احاديثه فعرفنا كلام الكذابين وعرفنا كلام الصادقين. فاهو كده. ااا طب منهج محمد حسن هيكل. ازاي اعرفك ان النبي ده ما كانش معصوم ان الصحابه دول كانوا بشر بيخطئوا وان هم كانوش جيل فاضل زي ما تقول فيه لمز وطعن في الصحابه فبينتقي من احداث السيره ما يطعن في السيره مش كده فمناهج السيره مختلفه فلما تعرف ايه اصلا ضوابط كتابه السيره يعني انت حضرتك مثلا لو عايز تجمع موضوع عن غزوه احد تكتب ازاي لما تكون قصده جهود بني قريظه وان النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم بن نظير وان النبي صلى الله عليه وسلم اجلاهم ايه ده هم قتلوهم ازاي تعرف ان الحاجه اسمها البعد عن المنهج التسويغي في السيره لما تسمع حديث او قصه في السيره انت مش قادر تقبلها شوفوا علماء قضاياها ازاي وحكموا عليها ازاي وافهم ان ده دين ما تحاولش تلتوي الاديه الدليل وتضعفها ان ما استماش ان وقتلهم وان الكلام طيب ده انه يدل يعرف محه الشريعه وكلام من ده لا لا لا اعرف هو دي ايه اصلا ده حصل وتؤمن بيه فابعد عن المنهج التسويقي ابعد ابعد عن المباريات القوميه والعرقيه ما تعترضش للسيره من من إن, ان هي كانت سيره النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابه المسلمين هي مش قصه عربيه واجنبيه وامديه هي مش قصة أعراق هي مش قصة آآ آآ هي قصة دين هي مرحلة 23 سنة, سنة سيرة والخلافة 40 عام بعدها أو 36 سنة سنة عام تقريبا عبارة عن التطبيق للإسلام ده النموذج الإسلام الذي تطبق هو نموذج النبي ونموذج الخلفاء الرشادي عليكم بسنة وسنة ورسالة رسالين المهديين من بعدي لنموجد باكرة ما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعدي فنتهم اي ايه يا مناج السيرة فلما تجي تقرأ تعرف كواس جدا جدا تعلم منه وتستفيد منه وتفهم بعد كده انتقلنا خدنا قصة اثنين من الصحابة حاولنا نختار فيهم ناس تنفعنا في الحياة لما عرف ان سيدنا عبدالرحمن بن عاطي كان تاجر ناجح وكان صحابي وكان مجاهد في سبيل الله وكان من المقربين وكان من العشر المبشرين بالجنه صفحه كده ف يعني الدين مش دروش يعني الدين مش في المسجد فقط ما فيش ما فيش مانع من النجاح في الدنيا والدين للبعض تمام كده طيب بعد كده اتنقلنا ان احنا نعرض جزء التاريخ الخاص جزء الحديث الخاص بالتصور الفراحات في السنة اللي فاتت اكتفنا به الجزء اللي بصور الفراحات جزاء الله خير أنا شرح السنة اللي فاتت فيه في موضوع مصطرح الحديث وعملنا حاجة ده السنة اللي فكرة مجلس التحديث أقالكم سؤال وتجاوبوا في الصراحة كم مرة فتحتوا كتاب سنة لللي عنده كتب السنة أخاري، مسلم، أبو داود، مزي النسائي، ابن ماجة، أحمد او حتى على النت وفقط تقرو كده 10 حديث بس مجرده تقرو كلام النبي كده مجرد من غير حكم شيء كلام شيء او تشرح شيخ او شرح اي حاجه بتعملوا الكلام ده او او جربتوا بلكي تعملوه جربوا بصراحه يعني انا مش عاوز جواب ما ابقوش يعني مش بحرجكم يعني بس انا بس بوصل لكم فكره كتاب الصالحين لاعراب الصالحين جامد حتى بيعملها يا جماعة مجلس راديو الصلاحة مثلا وكده همدي بيعمل اي مجلس وكتب طيب بقلنا هو ايه ناشي نصحة بقى على اهمش الدورة طب اللي يكتب يتفضل اللي يكتب يعني. جربوا كده تشتيروا صحيحة البخاري طبعا حتى مش غالية يعني ممكن تجيبوه طبعا مضغوطة و 50 جنيه مصري يعني مبلغ رهيب يعني لو جبته طبعا غاليه شويه وعراقيه شويه 120 جنيه مصري صحيح البخاري اللي هو صحيح كتاب بعد النبي بعد بعد القران وطريقه كل يوم يمكن 10 احاديث وفي 7000 حديث تقريبا نقروا فضاء الصحابه مثلا كده او الجهاد والسير تجر ومتعه ولذ و... وايمانيات هذا الكلام الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم صحابه هذا الكلام الذي رب به النبي صلى الله عليه وسلم صحابه طب ولاد صلى الله عليه وسلم منها احكام ما بقولكش او بيقول لي لحد طلع منها احكام انت ما عندكش مالك تستخرج الاحكام فجرب تسمع كلام الناس نجري التحديد واسمع اسماء اسماء الروايه قال مالك حدثني سالم عن نافع عن ابن عمر حدثني نافع عن سالم عن ابن... عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال لي نافع فين نذيك ادلو بقى ثاني ف اشاهد ااا له اثر كبير جدا جدا جدا جدا في قلوب عملنا في حاجه اسمها مجلس حديث فاضل ده كانت النهارده اول تسجيل سجلناه بفضل الله النهارده ال 40 حديث ال 40 وقتها بسموا 40 ربانيه ده للشيخ عقوب ممات انتقا منها كثير 40 حديث ا ايمانيات وتربويات احدثه قويه جدا وشرحها شيخ احنا عملنا خليكم معايا دقيقه بس بص انا عاوز انهي القصه دلوقتي عشان نخش في التنفيذ بقى ان شاء الله يعني مش هنطول يلا العصر ده ان شاء الله ربنا يوسع الدين هديت لكم بيشغل قناه السنه قناه السنه اللي بتجيب مجلد النووي على طول طول النهار وبتبث احاديث السنه اللي بيقضى ده كده ربع ساعه في اليوم كده ساعه ويسمع منها كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل فيكم ايه ترى هيكم ما هو يا جماعه الحديثه طيب لا انا كده طيب اسمعوا كده الرابط ده كده اسمعوا الرابط ده كده وايه رايكم في الاداء ده والطريقه دي في عرض الحديث على اوله كده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده قامت السنه النبويه تمام اا هنوات جزء منها كل تمام جزء من الرابط من الجديد هو الاخ ده سجل معانا ال40 ربنا سجلنا بنفس النمط مع اه... فوضيح الحديث في بعض الحديث وفقه من كتاب الشيخ يعقل الهربعون الحديث دول معي يا جماعة انه معي يكتب واحد كده الاخر انسى الله يسجل معنا سجل النهو ده ربانه وقاءه وبقى اعلى من كده كمان ا الفكره ان احنا نسجل هن... معانا زي ما قلت لكم كده نسمع حديث النبي ونتمتحن الناس في الحديث نحاول نحفظ حديث اه... نحاول اه... نعلم ان احنا نسمع السنه نتعود ان احنا نسمع السنه ف انا بكلمك على الدليل الشرعي ان الاحكام الشرعيه مصادرها القران وبعدين السنه طب ايه هي السنه اسمع كده سنه اسمع كده كلام النبي اسمع كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اصنع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الكبر بسط الحق وغمط الناس ف وهو صلى الله عليه وسلم قد اوتي جامع الكلم جامع الكلم دي الفكره العامه لدوره خصوصا صلى الله عليه وسلم اوضحت للكل احنا على بطنه الكتب الذور حضرتك سامعني اكتب ظهور عشان حضرتك دخلتي متاخره اكتب ظهور ظهور حضرتك سامعاني طيب الفكره اللي احنا ربطنا بين اي اي المواد العلميه واصولها حاولنا بطعم الدوره الثياني بي حاجه اسمها علوم الالات وهي العلوم اللي تربي الانسان ازاي يتعامل مع الاحكام الشرعيه وازاي يصبر على الاحكام الشرعيه ضفنا مع التفسير والتفسير وعلوم قران وضيفنا مع مع العقيده ضوابط سن السلف لا هي طبعا وضيفنا مع الفقه اصول فقه وقواعد فقهيه كمقدمه بصوره العلم احنا مش اتوسع طمر في العلم يعني يعني علوم الاداب و التراجم ضواميج التاريخ وكتابه في السيره ضفنا مصطلح حديث وحديث مصطلح حديث ومصطلحات دي الفكره العامه في الدوره اتمتقن اعلى شويه من السنه اللي فاتت اا معانا مشايخ كبار في نادي ربنا يرضي وتقبل منهم يا رب ويعينهم ااا بدانا الفضل لله بتعادل سوشا انتهى من تلقى الدكتور محمد عطايا لانه خارج مصر هيسجل ان شاء الله خلال ايامه ويرسل لنا التسجيلات الحديث سجل اللي هو ماتن حديث مصراحه الحديث موجود من السنه اللي فاتت الدكتور محمد جوده سجل يتبقى لنا الدكتور الشيخ عبد المنعم مطاوع ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ويله ويعينه ويسجل بكره او يوم السبت في الدوره الثنائيه الدرس 45 دقيقه هندس من اا 1 10 في صوت يا جماعه اا ما بين المغرب والعشاء التفاعل هيكون مره واحده عقب انتهاء الدرس عقب انتهاء مجموعه الدروس يعني الفقه بعد انتهاء الفقه يوم واحد تفاعل مش كل يوم يعني عشان يبقى صعب ان المشايخ تخش كليه اا هنفرغ الدوره هنفرغ الدوره ان شاء الله اا فريق التصميم بان جزا الله خيرًا اختي وسرى بدأت التصميم من الامس شبه انتهيت من الافكار الاساسيه والرئيسيه طيب هات حاج امور بقى عاوز كل واحده من حضراتكم ورقه وقلم كل ما يجاهز كل فيكم واحد كل اخت في حضراتكم تجاهز ورقة وقلم تكتب واحد عشان تكتبوا وراي الاطوار اللي هنقسمها وطريقة اللي هنستغل بها ماشي؟ يعني جهزوا وراك هوا القلم وكتبه بسانتا ده ايش؟ مفش مشكلة ملفة اهم حاجة يعني تسجل الاختب الضور والاختص وهي اخصر حاسس انها مش معانا دكتور فرما حضرتك معانا طيب كده كويس الاخت فرما حضرتك معانا طيب <تصفيق> كويس ااا معلش حضرتك تكمل معانا مش ده طيب بعد ما تركز على معانا شويه نعلّي انا قيامي ايه بورد ضر حضرتك بما انك ممثله عن الصفحه ومسؤوله عن الصفحه بطل عاوز تركيز في كل نقطه فيها دخلنا في التنفيذ فورقه وقلم كده الجميع كله معاه ورقه وقلم دكتوره سهير واخت ضروره واخت حرمات واخت منى نوصل لكراب واخت اسراء واخت بتوع الله واخت كل الدروس اللي اتسجلت اترفعت وهاديك الرابط النهارده الدروس اللي اتسجلت اترفعت معايا الرابط الان هبقى اللي ملهوش الرابط دلوقتي عشان يبدا تتفوق اللي اتفرى اللي اتسجل اللي هنبدا بيه يعني معايا دلوقتي دروس الفقه هي كامله الفقه وبتوجيه هنبدا بالفقه واضح كده هنحتاج الاول تفريغ الدروس الامر الثاني الامر الثاني هحاول نستحدث طريقه جديده في المونتاج مع الاداره الاعلاميه يعني فيما على مونتاج حاجات برده مونتاج هنعملها مع فرق العمل حاجه بنعملها الاخراج الاساسي هيبقى مع الاداره الاعلاميه عاوزين نعمل عناوين فقرات يعني الشيخ الوقت بتتكلم على أقسام الحكم الشرعي الواجب والمندوب أو المستحاب والمبايح والتحريم وهكذا فعنوان الرئيسي للفقرة اسمه إيه؟ أقسام الشرع ده هيطلع ويتكتب في ملف في الدقيقة رقم 3 و20 ثانية من الدرس رقم كذا في فراني السواني يبدا هنا الكلام عن اقسام الفقه الشرعي هينضاف كعنوان في المونتاج كعنوان بوب اب كده هيظهر جنب الشيخ مكتوب فيه اقسام الفقه الشرعي وضحت كده هنحتاج ندرس نستمع دروس الكل يقسم عليه كل مجموعه تسمع دروس وتخرج منها عناوين الفقرات الاساسيه عناوين الفقرات الاساسيه مستحبات النكاح المحرمات في النكاح واجبات النكاح اقسام النكاح وهكذا واضح يا جماعه ده فريق هعيل له ده هيقوم على ايه على استخراج العناوين عناوين فقط هيبقى هيعمل ملف هيكتب مع كل ده درس اسمه واسم الشيخ والماده والعنوان بالثانيه العنوان بالثانيه واضح كده الكلام ده عاوز سرعه وقت سرعه كبيره جدا في الوقت ثم لا شغل تمام مستعد ماشي فالفريق دوت معيل قائد وهو هتبقى الاخت امال هتبقى الاخت أمال... أمان هي قائد الفريق معانا الأخت أمان شوفي مين اللي يساعدك ودخليه شوفي مين اللي يساعدك ودخليه ونعمل غرفة في الموقع أيوه طبعًا حد موافق ناس كلامه وناس في, في, في اختياراته هنشوف هنعمل نفتح الغرفة نفتح لكم نفتح قاعة نفتح... قاعة ونشتغل ماشي كده اه يعني حضرتك كنت تعرض الامر على اختي اسره لو وافقت بشكل شخصي ان هي تساعد في الامر ده وعندها وقت وسعه من الوقت تشتغل وتدعي لك الاخت ساره بنت الاخت جوده الله ده امر كده مهمه خلال 10 خلال الاسبوع هننهي فيها يعني نعرض على الناس واللي يقدر يساهم فيها يساهم ماشي كده يا جماعه هو عندك طرحات كلها لو حد شايف ان عنده تعقيب يعقب انا بكلم وبقول استرجع او حد يعني النص واجب دي شايف اي شيء اتفضل مشكورا يطفل. دي النقطه العناوين الرئيسيه في الملفات الحديث اللي هي متن ال40 الربانيه بتاع شيخ العقوق هنحتاج هنكتب المتن انا هسلمكم المتن فريق التصميم هيقوم بانه يعمل سيما سمات مختلفه الملف الصوت اللي هو اتسجل فيه اللي اتسجل فيه متن الحديث هيتم وضعه على فيديو الفيديو ده هيبقى عباره عن تصميمات كل حديث وهو بينطق وبيقرأ هيتم وضع الحديث على تصميم في الفيديو وهتسلم للإدارة الإعلاميه ملفات مفتوحه واضح كده الاخت يوسف في حديث طويله وفيها حديث صغيره فيها حديث 3 و4 اسطر وفيها حديث صفحتين يعني حديث الغلام صفحتين فيختلف السيما من السيما طبعا هتبقى واخد السيما اللي هي سيمه التصميمات العام للبيض ايه واحده ده قطع برده صوت اللي فيه صوت طيب تمام واضح كده يا اختي ال40 الربانيه انا شايل يوم او يومين على ما تفكروا في التصميمات ااا هكون مديكوا المتن عشان هنضعوا على التصميم ونضيفوا المتصلات مكتوب عليها الايه الاحاديث كده انتهينا من النقطه الاولى النقطه الرابعه ننتقل لاختنا جوتو الله وتدريس الصوتيه فريق الصوتيات وفريق المونتاج فريق المونتاج نحن نعمل برومه للدورة هنعمل برومه للدورة هنكلف بيه فريق المونتاج هل تقدر حضرتك بعد ما تقدر أردت الملف تكتبيه وانا أخلي العخ اللي بكره على حديث تقرأه هنا وسلموه لحضرتك ولا انا اكتب فكره عامه وحضرتك تصغيرها بشكل سكريبت طبعا الكتابه السكريبتات النساء يعني بيبدعنا فيها عن الرجال مين يقدر صعب ما يكتب سكريبت نعمل نماذج حد عنده المادة يقدر يساعد معانا لا لا لا لا انا عندي سكريبت واحد اعلاني برومو اعلاني للدوره طيب هعطيك حاولي وانا هحاول ولو اي حد ثاني يقدر يحاول معانا طبعا مش هيقدر يكتب غير المتشجع بالفكره اقراوا الملف مره واثنين وثلاثه وركزوا في الكلام اللي انا قلته هتتشبعوا بالفكره ف مبدئيا حضرتك جهزي لفكره انفوجرافيك اما بالنسبه للمشكله لو قدرنا نخلص على نص الاسبوع القادم التسجيل يبقى ونرفعها يبقى اقدر حضرتك نماذج ونعمل برومو من المشايخ بس ده حسب لاستطاعتك الماديه هنعي انفوجرافيك يا ريت الدرس نبدا نعمل له مقاطع مرئيه من الدرس كملخصات زي فكره السنه اللي فاتت من الدوره العلميه بتاع السنه اللي فاتت زي احكام البيوع والحاجات اللي عملناها السنه اللي فاتت تقدروا تعملوا ليهم السنه دي لي؟ او inf انفوجرافيك للتفريغ يبقى رائع جدا طبعاً بموافقة السرقة للعمل يعني الأختي أسرة عندكو اعتراض فضالي عشان برضو إمكانيات الفريق وطاقت الفريق وطاقت برضو وطناجوت الله برضو عشان ما نجهي ده هاي واضحة كده يا جماعة في مشكلة إصراف العمل كل ده يا جماعة أثقار عندي هنس عاوزيني نفسها يعني ال ال الأمر برضو قيد المشهورة تمام ااا خلاص يبقى الاخت جود الله ممكن دلوقتي تبداوا تفكروا من خلال الصوتيات اللي هتاخدوها تشتغلوا على الصوتيات وتمنها افكار لمقاطع افكار لمقاطع ماشي طيب الله المستعان اه فيه صور. طب. طو... من الزائر مين. اكتبه بس يا جماعة على الشات من الزائر. عشان انه هو مش تمام الصور. وضحك فيه يا جماعة. طب حوالي تمام ده فريشي تاني. اعدت تحميل الكرصطه تقولها يا جماعه من اعاده تحميلتنا بلسه 2 للاخر ظور اا فريق صوتي يقدر يساعدك بنعمل له مقاطع صوتيه ااا في الدوره كملخص لكل درس يعني فكره ال في ملخص مرئي في ملخص صوتي هل نعملها بالتعاون بين الفريقين ولا نعمل حاجه منفصله عن ديت كل فريق يعمل حاجه لوحده بفكره يعني جديده فريق اي رد سلبي او ايجابي يعني مفيش <تصفيق> مشكله قولوا بصراحتكم بقول فريق الصوتيات و فريق ااا آه... ربنا يفتح ان شاء الله فريق الصوتيات وفريق المرئي المونتاج هل ممكن نعمل فكرتين فريق الصوتيات يساعدنا في حاجه وملفات الرئيسيه يساعد ايوه فع... صح جميل جزاكم الله خير فكروا ملفات الرئيسيه تساعد معاكم كويس جدا وينشتغل يطلعوا لي كده هل فيك توطيد ونعمل مع المونتاج مقطع مونتاج بمعنى مش مقطع ملخص هنقطع حته مميزه قوي مثلا هناكن ضوابط النك احكام النكاح او حكم النكاح في الاسلام يبقى ده مقطع منتاج. يبقى فدي السلطات من هنا ملخص تشويقي بفكره المنافسات الرئيسيه فكروا وفي يومين المحاضر الاخت يسرى والاخت منى وصلك يا رب والاخت جوته الله يعني هفرك لكم مساحه من التفكير يعني عشان نقدر نبدا شويه ماشي كده خاصه يا اخت يسرى فكررنا في الموضوع ورد عليا ان شاء الله باذن الله يعني. اه انا قصدي مخه صوتي هل مقطع صوت فكرة ملفات الرئيسية وأن هل مقطع صوت ملفات الرئيسية وأن هل مقطع صوت ملفات الرئيسية وأن يدي حكم كذا مقطع معين أو الصوت في حكم جميل شعرين باكس نقرر يعني المنتج بيعمل فكرة وصوتيات بيعمل, بيعمل فكرة إن شاء الله ربنا يعنكم يعني, يعني لم يأخذوا لنا فريق الصوتيات في يوم ما ما حصلش طبعاً استرونا في الضهر قدام المونتاج فان شاء الله ربنا هيفتح هيفتح ان شاء الله وممكن تعملي فيه مسابقه ممكن تعملوا عليه مسابقه بجوائز فجانب الناس جدا الناس ماشي كده فكروا كويس طيب مدير الامر ده الاخت يسر طبعا مدير مدير شغل الفرقه التصاميم والصوتيات والمونتاج الفات الرئيسية رفقتها واتدخلوا اللي انتم محتاجينه حتى ولو مسارج الفرق كما قلت تراون ماشي كده ننتقل بعد كده لنقطة الاعلان لسه بقى هنجي لنقطة العلمية لسه كصة بقى ادارة الكسم والشغل اللي هيعمل في الكسم نقطة الاعلانات فصفحة الفيس اللي اختي صار مضمعنا والله خير هنعمل دي في نادي كنت كلمتي فيها اخونا وسيم وهو استحسانها يعني فعرضها برده على الجميع نشوفها احنا نبدا بدروس الفقه هيبداها 10 عاوزين قبلها بثلاث ايام او اربع ايام ما لناش دعوه بالاعلانات العامه ما لناش دعوه يعني بغض النظر عن الاعلانات العامه بتاعت الدوره نعمل بوست كل يوم عن فضل دراسه علم الفقه أو طمرت دراسة علم الثقر أممكن أقول لكم كلمة للوقت أشجعك أو أشجع حضرتك هكمل هكمل فقط لدراسة علم الثقر حوالي حاجة حضرتك إيه حضرتك بستعمل إيه في الدنيا في خصفة إيه في الحياة دراسة إيه يعني اشتنا وقارب صفراش ما هي فلسلسة الفيزية حضر الله كنت عرضه الشوائيني ان انا ادرس الفيزية تقولي لي ان كل جسمك اللي تكون له علاقة في الجمهور كلا ده عامل كذلك وان استقرار قداية على الترابيزة ده امر فيزيائي والثبات الاجسام على سطح وعلى الارض بامر فيزيائي فهتلاقيني ادرسه الفيزياء وان في علاقه بين النوع في الزمان انا هبدا اشوق دراسه الفيزياء اكتر هتخليني افتح ودرس تبع الفيزياء فانا عاوز تكتبوا لي بص انا العقيده هقول لك كلمه بسيطه خالص ايه هو شرف وفضل علم دراسه علم التفسير تعرفي حد فيكم يعرف فضل دراسه علم التفسير ايه مش ثوابه مش مجرد دراسه تفسير كذا فله كذا لا تعرف فضل علم التفسير او شرف علم التفسير ايه يعني المفسر يفرق ايه عن العالم فقط او عالم التاريخ مثلا افضل العلوم دي افضل العلوم يقول العلماء وثاني وثالث اتضاب كويس وانا مش هعرفها من القران اللي هو اصلا اول والمصدر والمحور للدين انت تعرف تعمل اصلا ايات الله خطاب الله ليا ايه لا ما فهمتوش بس الامر ده حاسس جدا كده الصف كويس كده الصوت كويس يقول العلماء شرف العلم من شرف موضوعه فموضوع علم التفسير هو دراسه تفسير ايات الله فشرف العلم من شرف الموضوع فشرف علم التفسير من شرف القران شرف علم التفسير من شرف القران كنت انت تقول مراد الله في هذه الايه انا عن قول الله عز وجل فانت توضح وتفسر وتشرح كلام رب العالمين خير الكلام فشرف العلم من شرف الموضوع ده لما وصل للناس ديت يعني ايه اصول تفسير وعلم تفسير ده شرف العلم من شرف الموضوع ده ده انت بتدرس علم التفسير تفسير ايه يعني تفسير احلام واحد حالم انه شايف حمام الله بترمي عليه غصن زيتون و اخره لا ده التفسر قول الله عز وجل كلام الله عز وجل شرف العلم من شرف الموضوع شرف العلم مشرفي موضوع مش كده اا وطبعا ولا لا الكل علم 10 امور اا فضله وواضعه وشرفه وثمرته وجذب طب انا بقى لما بتعلم ده هستفيد ايه يساعدنا على تدبر ده ثمره دراسه علم التفسير قلنا شرف علم التفسير وقلنا ثمره دراسه علم التفسير اللي هي على العظمه يبقى اتكلم مره بوست عن شرف التفسير اتكلم مره بوست عن ثمرات وفوائد دراسه التفسير ماشي اا مثال اا العاديات ضبح يعني ايه ال ايو تساعدوا في الصباح صح كده طب لما قال قول سيدنا علي وهو يقول في هذه الايه كما احد الصحابه بيسائل سيدنا عبد الله بن عباس عنها فقال قال هي الخيل تعدو في سبيل الله ترجع فتستريح طوال الليل ده كان كلام ابن عباس رضي الله عنه سيدنا علي وهو من فقهاء الصحابه وكان اقضى اعلم الامه بالقراء سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ف ف سيدنا علي يقول تدري في ما هي كن فكان كان فرسين او كان فرسين نتعاقب عليهم في بدر فذلك يا الخيل التي تعادير عاديات الضبح قصد بها اي ان الصحابه ان الايه نزلت صحابه حينما كانوا يعتقون 300 بيتعاقبون على جمالين ما كانش عام غير جمالين فقط او دبتين فقط خيل فرسين في سبيل الله في غزوه بدر ف, ف فكسر فطلعه ذاله فاقسم الله عز وجل بهما ده معنى تاني بقول ضبح هو صوت الفرس يجري تعدوا في سبيل الله فتضبح تصير لها صوت صوت الفرس صموله ضبح يعني بينهج زي ما انا اجري وبنهج فالصوت ده عند الفرس اسمه ضبح فافهم افهم الكلام يعني الاقاويل الاخرى في التفسير لها معاني تانيه وإذا تعددت أقوال الصحابة وكل منهم منهم علما قوله في التفسير او ان له قول في التفسير فيؤخذ بايه اللي كانوا من, من من اشهر من اشهروا بالتفسير دي زي زي ابن ثابت او عبد ربنا عبد باسر الله عنه او ابن زيد رضي الله عنه او سيدنا علي رضي الله عنه او سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فهؤلاء مشهورون بالتفسير مدارس التفسير فده فضل واثبر دراسه تفسير فن عاوز بوستات عاوزين بوستات تشويقيه على علم التفسير يبقى قبل كل دلوقتي ده هتكلم الاول في الفقر يبقى نعمل بوستات تشويقيه عن فضل علم وثمرت علم الفقر فضله وثمرته فضله وثمرته كده الاخت فرما تقدروا تعملوها وممكن اساعدكم في الماده العلميه اتفضل تكون ايه يا راي راي حضرتك انت ادرى مني في موضوع الناشر مش قبل الدوره قبل كل ده انا النهارده هتكلم عن الفقه هبدا الدوره بالفقه يبقى قبلها بثلاث أيام،, ايام مثلا احمس الناس على فكره الفقه او على فضل وضر وصبر دراسه عن السق. الفقه الفقه فاضل له 3 ايام ويخلص وننسي ونبدا بالعقيده ابدا اتكلم عن فضل دراسه العقيده العقيده فاضل لها 3 ايام وتخلص او يومين وتخلص هنخش بعدها في التفسير ابدا اتكلم عن التفسير ده ده ده مضمخه يعني انت برضه حضرتك ادرى مني يعني هو برضه الانسب ايه برضه حضرتك بريس الامر شوف الجدول برضه عشان مش كله هينفع في 3 ايام ممكن حاجه تبقى يومين حاجات يوم يوم حاجات 3 ايام حسب الماده ان في مواد دي 4 ايام ومواد دي 7 ومواد دي 5 اعطي لها 5 وتقري 7 والسي 4 والحديث 4 وهكذا ماشي كده تفقنا ماشي حرشك ما يتقول عن الأمر ده آه آه يعني يستحفن تعرض علي المادة قبل ما تنشريها يعني لو, لو ده مش هيتسبب لحضرتك يعني ايه ضيق في الوقت او ضيق في التصرف في يعني لو عشان مرضو ايه لعلي يعني اقدر نجدهكم لحاجة فيها او ضيق في السبع الجروب حتى عشان سهل لحضرتك طيب هنعوز معاها تصميم في او يكون واخد الثيمه بتاعه الثيمه بتاعه الدوره يبقى جميل ماشي الاخت يثره يعني اخت يثره هتطلب منكم تصميم لفضل دراسه العقيده او علم العقيد او العقيده او التفسير شرف علم التفسير مثلا يبقى التصميمات ديت يبقى تتبني على المصممين اللي هيصمموها ان هو ايه اللوجو بتاع الدوره دورة بصائر بصائر 2 بعد ما هنسميها بصائر 2 سنتيا النشر اليوم الاداره العالميه هسلمكم بصات نشر اليوم تصممو تصممت لكل شيخ بكل ماده اه ماشي فض واشف وثمرات ممكن بقى فكره بقى فكره ابدائيه فيها يعني احاول اوفق الافكار كده في التصميم الاسم مثلا في النصر وتفرع منه و... يعني ما يدل على المضمون بقى الفضل والشرف والثمره و... وهكذا تمام ااا اه... الاداره الاعلاميه هتسلم اعلانات يوميه احنا متابعين معاهم ان شاء الله الاعلانات دي بقى هتبقى مسؤوليه حضرتك على الصفحه وضع الاعلانات اليوميه طابع لحضرتك ولا متاح كده ولا خير يبقى جميع الاعلانات على الصفحه مسؤوليه الاخت فاطمه الاعلانات كلها وروم اي اعلانات يعني مسؤوليتك بمعنى ايه يا اما حضرتك انت بتحطيها يا اما حضرتك بتكلفي حد انه يحطها يعني مش مانع خالص تعملي بوسه تقولي لي من فضلك ابو ابو سلمى حط تصنيده النهارده عليه كلفيني يعني انا جندي تحتك في الامر ده زي ما الجندي تحت الاخت امل في الامر اللي يقصد يبقى كذلك الجندي تحت الاخت يسره في الامر ده يعني في امر اللي هي خاصه بيه اه جميل جدا فريق الاخت ران ماجد انها مسؤوله عن فريق التصنيع في الصفحه في الوقت المستشاره يقوموا بيه جميل جدا بالفعل ايما بتدور ده كان فكره غنيه وكتور الاسره برده مذكور الاخت نوران ماجد ان الاخت نوران مر هتكلفها بالامر ده بالامر اللي يخص الدوره فضافه فصمت... ماشي عشان برده طيب كده احنا خلصنا تقريبا في في الاعلانات عاوزين نعملها شكر فضل وثمر الدراسه و... و... و... و... في العلم ده آ... اي علم من العلوم اللي هنتكلم فيها والامر اللي يشكر على حضراتكم يخص على بعيكي يرجع لي وان شاء الله يعني ايه قلبي وصعي وسعي اساعدكم ان شاء الله بسم الله والصلاه والسلام بعد كده جزاكم الله خير بعد كده هيكون عندها قسم في الدوره قسم في المنتدى فيه كل, فيه كل ما يخص الدوره فيه كل ما يخص الدوره نفس اللي بنعمله كل سنه خصوصا ده الموضوع الصل عنه العلميه كلام الشغل منكم كلام التقرير والسلامه تصميم اليوم اللي هيحطوه في الموضوع والسلام الروابط وضع الروابط والرد على الاستفسارات ومتابعه الاسئله ومتابعه ال ومتابعه جميع ما يوضع قسم مسؤول عنه العلمور وله وروجيه دي ما يتقلها بينهم يقسموا الدروس كل واحدة تحط موضوعات معينة واتجاعة ماشي؟ اه واعتمنى الأخت صهير تساعدهم في الأمر ده يعني الأخت صهير تساعد معنا في الأمر ده لأن برضو الأخت اللي قلوها دخولها إليه ولو الأخت راجعة برضو وظروفها مش استقرر فالأخت صهير تكون مع الفريق اللي هو هيبها من تقرر معنا الأخت صهير بخصوصهير طيب بخصوصهير مثل ما قلنا حد هيقدر يكتب ملخص كامل عشان نفسه بالكلام ده للناس كلهم في المنظمه طب شكر الله وعافاك ربنا يشكرك بخصوصهير اا هتبقى مسئوله معانا شفاكم نوافق اا أه اهم حاجه حضرتك معانا هتبقي مع فريق العلميه حضرتك هتقي مع الفريق العلميه في متابعه القسم اللي هيبقى خاص بالدوره القسم هيكون مسؤول عن اا أه... كل حاجه حضرتك بص مجمع للرد على استفسارات الدوره بص مجمع للرد على اي استفسار يخص اختبارات الدوره قصدي موضوع يعني مجمع موضوع مجمع ثلثة هارث موضوع يومي بكل دورة بكل حاجة لو في ملخصات عملتي أو موضوع يومي مخصر الملخصات استلام جميع الإنتاج ومواد المنتاجة من الإدارة الإعلامية أو مني أو من فرق العمل هتبقوا مع المجموعة دي الأخت صير والأخت بذور والأخت اللي قلوة والأخت الرجاية والأخت اللي قلوة طبعاً ظروفها في الدخول اللي بعيفة شوية في الدخول إلى اليوم دي وكذلك أختنا الرجاية يا جزاء الله خيراً هي آية ت بس برضه نعلي ظروفها لان ما تمكن من ذلك هيبقى الاساسي على حضرتك والاخت بدور ويقود هذا الفريق الاخت بدور زهوب متفقين هقسموا الدروس بقى يومين عليكم مين اللي هيطبع النهارده مساحته طبعا دروس الفقه هي طبعا دي ده الاخت رجاء تطبع دروس كذا واللي يحط موضوع يتابعه ويرد على استفساراته ويظهره قبل قبل البث هل هيكون في بس على الفيس ولا لا؟ الأخ واسيم بقى يشوف الأمر ده معاكم إن شاء الله الأخي سرمد يقول لكم الله ينبع لكم بقى في الغالب يبقى في بس على الفيس ما عرفش بقى مين هيقوم عنه إن شاء الله طبعا بقى جميع من بس على الغرفة والراضع على الغرفة والكلام ده مسؤولية قدرة الغرفة إن شاء الله هل يختعم إيه؟ أبدأ إن هي ممثلة عن الغرفة الآن هنا هي كده الاخت طرمد ااا ارجعوا بقى لاخ وسيم في موضوع البث اه سجلها ااا هل هيبقى فيه البث المباشر على فيسبوك في بث مباشر ولا لا حضرتك بقى برضه انا هراجع وسيم وحضرتك برضه راجعيه فيه ان شاء الله هل هناك اي استفسار او اقتراح او امر مبهم غير واضح مدير الدوره انا مدير الدوره هذا ماشي اعذروني من كلمه ثانيه ربنا يعافيك انا المسؤول امامك انا اللي ادي قرار اوقف حاجه محدش فلوس صلاحيات يوقف شيء او يغير شيء اللي انا او المدير العام ما حدش فلوس صلاحيه يوقف شيء يشغل شيء يفخر شيء يعمل اي شيء يغير اي قرار غير المتفق عليه الا من قبلي او من قبل المدير العام يعني لو جه لا كله مسجل لو جه الاخ مصطفى سلطان قال له يا اختي استرى غير الاداره الاعلاميه قال لها ما تعملوش تصميم لل احاديث على تصميمات شو ما شو ما ترفض شو. ده مش مش هنعملها ترجعلي الاول ما ترفضش ترجعلي الاول عشان الموضوع ده ما يحصل بس بابا عشان انا بقول الكلمه دي ليه كلمه حاكمه عشان منخلف اصل كان فلان قال انا ما كنتش قلت له كلمه حاكم انا او المدير العام اللي انا اللي هسئل انا بقول لكم انا ليه لان المشكله لا تحصل اصل انا اللي هحاسب عليها باسئل عنها لان انا المسؤول اي درس هيترفع هتصور رفعه الناس اللي متغيبه عندنا في مشرفين العموم نشغلهم يعني يعني ايه الاخت خديجه مش موجوده معانا دلوقتي تكلف باعمال تاخد في مجموعه مدير المجموعه اللي انا معينه مش معناه ان انا اتحكم في المجموعه معناه ان هو اللي هيسير قدام يعني معناه ان هو يدير المجموعه طب في مشكله في حاجه يتصرف لكن يعني قدروا السنه يا جماعه انا بذكر نفسي واياكم اا ما يبقاش في نوع من التحكم في حد خالص ومفيش اي استعمال صلاحيات هو اداره الامر عشان بس من ما تحصل مشاكل انا هعمل مديات برده ما ده اللي ده اللي فريق المنتج هيعمله لنا وده اللي فريق تصميم اللي فريق صوتات ان شاء الله يعملون هما الاثنين أفضل الكتابة لو الشيخ متكلم عليها كتابة ماشي اسمها الدروس لو الشيخ تكلم عن صمرة والفضل خدوها من كلام الشيخ أفضل لو لم يتطرق لفكرة صمرة والفضل نجي لهم برا أنا معرفش الشيخ عليها لسه ما اسمها تشوف ما اسمها دروس هنبدأ 11 10 بس او ده بس واحد عشرة واحد ثلاثنة عشرة الآن هسلمكم ملف الآن بس في الآخر رابط, رابط تحميل معي ال... ال... رابط تحميل ده الحاجة اللي تمت لحد الآية اللي تم تسجيله اعتقد هو الفقه كامل والسيرة للدكتور محمد جودة اللي درسين بتوانسيرة حوالي تسع دروس اعتقد هو الفقه كامل والسيرة للدكتور محمد جودة ولا حديث كده كده مش هتفرغ والمتن بتاعه مصطلح الحديث اساسا ده موجود فتبقى لنا التفسير والعقيده العقيده تسجل بكره او بعده وتبقى لنا دروس تفسير ضوابط ضوابط الصوت هل هناك اي استفسارات sahur oh, ده رابط التحميل كده يا جماعه شوفوا كده هيشتغل معاكم ولا لا اه يلا طيب هنشتغل منتظر برده ماشي خالص ماشي ااا هتأخذوا إن شاء الله هتأخذوا إن شاء الله جزاكم الله خير هتأخذوا في المقافض الشرعية إن شاء الله لو خطوا يعني العدد الشيخ اتترك لها إن الإسلام كل أحكامه مبنية على رفع الحرج بعد آية الوضوء الله عز وجل يقول ما عليكم في الدين من حرج في آية أخرى في آية الوضوء يلودي الله ليصاهركم عز وجل جميعا اخرق اثر الوضوء اللي في المائده ااا <تصفيق> ماشي سامحوني <تصفيق> نسيت انت تعرف ما يما يرب الله لا يجعل عليكم من حرج لان حرج ولكن يريد ليطهرك المبنى انت مش رايكوا اللي هو مبنى نعم مثلا حرج يا جماعه فاللي مش لا يتحمل شيء ل... ل... ل... لأي سبب يعني ما... لا يكلف الأنفسي نزع الله خيرا من أخته صهير نزع الله خيرا منها قابلة غير من ما تحكي مشكلتها أو جذبتها من أخته من أخته لأنها صنعك ربا يعني لأخته معك ولعل الله عز وجل كتب الأجر للأخت إن بالمدينة أقوام ما سلتم مسيراتهم إن إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبثهم العذر فيعني ان علكم اخصمنيه فاجورهم بنيتكم الان ولا وقت من وقت المشكله مش عارف عايز اللي انا قلت قصدي فيما يخص الصفحه اشفاكم الله وعافاكم اصبر شايف اشفاكم الله وعافاكم الان يعني ماشي او حاجه خاطر بوست تشويقي عن عن عن فضل صرف وثمره دراسه العلم اللي هنتكلم عليه قبلها بثلاث ايام او بيومين حسب مده الماده اللي بعدها بوست يومي في الاعلان عن درس اليوم الدرس اليومي هيكون ما بين المغرب والعشاء يبقى البوست اليومي يتنشر انتوا شوفوا بقى الانسب يعني يتنشر بعد العصر ولا الظهر الـ الـ الافضل من حيث الوقت وهلا يكون منور ولا مش منور برضه رضافه الاخ واسيه عشان التصميم يتعمل بيناسب التمويل ولا غير بيناسب التمويل عشان يعني المساحه تصميم عايز ننشر بوست يومي بعد انتهاء الماده هيجدول قبلها في رابطه الماده وموضوع ورابط الموضوع بتاع الماده ورابط التفريغ زي كل الدورات اللي بنعملها يبقى في بوست قبل الدوره قبل الماده بثلاث ايام وفي بوست او بيومين او بيوم حسب مده الماده اللي موجوده وفي بوست يومي اعلان عن عن درس قبل الدرس اما بعد الظهر او بعد العصر وفي درس البوست هيتنشر هي جدول على انه ينتهي يظهر وقت العشاء في رابط الدرس رابط تحميله رابط يوتيوب رابط الموقع الموضوع بتاعنا منتدى رابط التطبيق وجميع ما ايه ما يخص الدرس زي اي دوره بنشتغل فيها مع فهرس الدوره كلها اللي هتنشر يوميا المقطع لو هنتنشر لو مقطع ملخص يبقى هينشر بعده لو مقطع تشويقي لو مقطع تشويقي هيبقى قبل الدرس ينشر مع الاعلانه الله برضو يكتبوا لما صرنا مقطع اهو مقطع ايه اللي بنشره الدرس تودي ولا المطعم واقف اه بعد انتهاء الماده عليه روابط رابط الماده على موقع ورابط الماده على المنتدى او رابط الماده على المنتدى ورابطها على اليوتيوب مختصر مختص ولا مقطع الماده كامل مقطع الماده كامل على الفيس مرفوعه على الفيس صح كده ماشي اه احط معايا المواد دي كلها خدوا لو مقطع على الفيس كامل حط كل حاجه تخص الماده اللي في الجودات وكل حاجه ده امر برضو ترتيبه يعني الانسب, الأنسب والانفع ماشي بجي تكون معه رابط في فيرس للدورة كلها رابط اليومي و رابط في فيرس المبه كلها و رابط بقى حيات المميزة التفريغ رابط اليوتيوب اتكلم مخطط اه شاء الله في الغالب يعني ربنا يعني يوفق طيب كده اتمنى الامور وضحت للكل اه كل فقره تفاعل بلا معظم معظم منفصل قبلها ونحاول نجاوب الاسئله دي تويتها بعد الدرس المخاطب الملخصه دي تبقى بعد الدرس اه نستقوا بقى مع اختي سمرت ده نوفر وقت وننشر فيه الملخصات هل هناك اي استفسارات الرابط وصل لكم حملتوه اه. الاخوات والاخوة والاخوة والاخوة والاخوة والاخوة والاخوة لا. شجرة تمام؟ في اي استثار او سؤال حضراتكم؟ <تصفيق> برضه بره الباقي ااا مش شرط كل ده يعني مش مش شرط يعملوا مقاطع صوتيه ومونتاج هو كام حتى قدرتهم على التنفيذ وافكارهم مش شرط يعملوا للعلوم القرات يعني مش شرط يعملوا لاصول التفسير واصول الفقه كان ممكن يعملوا الماده الاساسيه بس ممكن نعمل له وثقه ثلاث حلقات في وصول الفقه او اما ثلاث دروس في وصول الفقه يعمل لهم مقطع واحد يعملوا لي ثلاث حلقات توثيق تفسير كل واحده حلقه لوحدها كده يعني ايه انا رايي في علوم الالات لو في ثلاث حلقات في وصول الفقه او ثلاث حلقات وصول التفسير نعمل مقطع واحد وصفر تفسير ومقطع واحد وصفر اما ظهور الدعويه واللي ممكن ممكن يا جماعه ايه اي اتصال تبعتوا بقى الاخت امال ابعتوا التسجيل دوت للاخت بدور والاخت رجاء والاخت خديجه والناس اللي بحاضرصوا حطوهم موضوع برده طب بس اكيد انتوا تبعتوا للاخت بدور والاخت رجاء عشان العلمين اكرر نقولوها باسم ربنا يسوع الله عليه أفقكم و أجزاكم الله خيراً أرباح عطاكم أبدا منكم و يعني أسعكم و يعني و تكونوا أنتم أول المساركين في الدورة و أول المتفوقين و نجمسون في الدورة نساء الله جزيلا يعني أسعكم بتركيز في الدورة ثانياة يجب أن أكون قوية يعني سمنا أن نتحضروها و أ... أسع الله عزيزيلا ينساءكم و ينساءنا جميل فيها و أجزاكم الله سبحانك لما أحنتك فإن أنتم تغفرون و أجزاكم and I wonder if it looks like a mall here with it. لا في غفلة من هذا